وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِذَا شَأْ يَسْكِنِ الرِّيحَ فَيَغْلُل النَّرَاكِدَ عَلَى ظَهْرِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور أَوْ يُوبِقُونَ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ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 الدنيا و ما عند الله خير و أبو قال على ربهم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورًا بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُهُمْ يَنْتَصِرُونَ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 وَلَمَنِ انتصر بعد الظلم فاولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق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 وَتَرَى الْعَلِمِينَ لَمَّا رَأَوُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَامَ رَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَأْوُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الله لمن في عذاب مقيم وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلِ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 أيديهم فإن الإنسان كفور